الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلام وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلم بمعنى السلف فيقال له سلم باعتبار أن صاحب المال يسلم ما له بهذا الاعتبار يعني بالنظر إلى التسليم تسليم المال قيل له سلم وباعتبار أنه يقدم له الدفع قبل أخذ العوض يقال له سلف يعني أسلف قدم نقول السلف الصالح لماذا قيل لهم السلف لأنهم تقدموا تقول ف فلان سلف لفلان أي أنه متقدم وسابق عليه فإذا نظرنا إلى هذه المعاملة باعتبار تقديم الثمن تقديم المال قيل لها سلف وإذا نظرنا إلى أنه يسلم له المال ويأخذ السلعة أو المشترى بعد مدة قيل له سلم لهذا الاعتبار فهما بمعنى واحد بمعنى واحد وعلى كل حال كل ذلك في كلام العربي والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من أسلف في شيء فليسلف وبهذا نعرف أن قول من قال بأن السلف هي لغة العراق وأن السلم هي لغة الحجاز أنه غير دقيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحجاز وعبر كما ترون بالسلف فعلى كل حال حقيقة السلم أنه بيع ولهذا يصح في كل الصيغ التي يصح فيها البيع لو قال بدلا من أسلفتك لو قال بعتك فإنه يصح لا أشكال في هذا فهو بيع لموصوف في الذمة بيع لموصوف في الذمة موصوف في الذمة بمعنى أنه ليس بشيء حاضر يعني الآن لو أردت أن أشتري هذا العصير جيد هل هذا يقال له سلم ليس بسلم وإنما هذا بيع ناجز لا يقال له سلم فالسلم نوع من أنواع العقود التي تحصل بها المعاوضة وذلك أن هذه العقود إما أن تكون ناجزا بناجز تقول خذ هذه خمسة ريالات وهات هذا العصير فهذا ناجز بناجز وهذا لا إشكال فيه خذ هذه المئة ألف بهذه السيارة والصورة الثانية أن يكون مؤجلا بمؤجل تقول أشتري منك سيارة بصفة كذا وكذا وموديل كذا ولونها كذا ونوعها كذا بما يضبطها يعني الوصف الدقيق الذي يضبط الموصوف ويرفع النزاع بمئة ألف تعطيك يا قلت سلمني السيارة بعد سنة وأعطيك المائة ألف بعد شهرين أو أكتب لك هذا الشيك مؤجل تستلمه بعد عشرة أشهر فما الحكم في هذا هذا لا يجوز غائب بغائب فهذه عكس الناجز بالناجز بقي صورة فالثالثة هي السلم وهي أن ينقض له الثمن ويكون المبيع مؤجلا موصوف في الذمة موصوف في الذمة يعني غير معين غير معين طيب لو كان معينا وليس بموصوف في الذمة ليس بموصوف في الذمة كأن يقول له مثلا أنا أشتري منك هذا الجهاز هذا الجهاز بخمس مئة ريال خذها على أن تسلمني إياه هذا بعينه أن تسلمني إياه بعد ستة أشهر. هذا ليس بموصوف بالذمة هذا معين فهذا في الواقع ليس بسلم السلم على موصوف في الذمة أما هذا ليس بموصوف في الذمة وإنما لشيء موجود لا، فمن أهل العلم لا يصحح هذه الطريقة في البيع ولكن إذا تأملتها لا إشكال فيها خاصة إذا قلنا إن السلم يصح بما يصح به البيع فلو لم يقع سلما، فإنه يكون بيعا، بمعنى لو قال له الآن أنا بشتري منك هذا الجهاز دعنا موضوع السلم خذ هذه خمسمائة ريال بس أنا ما عندي له مكان الآن أنا بشتري منك هذه الغرفة غرفة نوم لكن أريد أن أستلمها بعد ستة أشهر. وهذا يفعلونه الناس خاصة في زمن التخفيضات يقول أنا بيتي الآن غير مهيئ لها بيتي مكتمل يكتمل بعد ستة أشهر لكن سأستغل موسم التخفيضات وسأشتري من هؤلاء على أن أستلم منهم بعد ستة أشهر فهذا لشيء موجود عندهم يقول هذه الغرفة ولذلك إذا ذهبت إلى هذه المحلات وقلت له أريد هذه الغرفة قال لا هذه بيعت هذه بيعت طيب في المستودع قال عندنا بالمستودع أربع كلها مبيوعة هذا لشيء موجود هذا يصح على أنه بيع بلا إشكال لكن هل هذا من قبيل السلم إذا ضبطنا السلم بهذه بهذا القيد قلنا موصوف في الذمة فهذا ليس بموصوف في الذمة ما الفرق بين هذا وبين الموصوف في الذمة الموصوف في الذمة غير معين كان يقول أنا أريد أريد سيارة موديلها كذا لونها كذا من طراز كذا ويحدد له الأوصاف لكن لو قال سيارتك هذه فهذا ليس بموصوف في الذمّة الموصوف في الذمّة لا يقع على سيارة معينة وإنما على صفة واضح الفرق بين الثنتين؟ فعلى كل حال الأقرب أنه يصح على غير موصوف على معين لكنه يكون من قبيل يكون من قبيل البيع إذن هو عقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل هذا مؤجل موصوف في الذمة مؤجل لو كان غير مؤجل لو أنه قال له نعم خذ هذا المال على سبيل السلم أشتري منك هذه السلعة وأخذها منك الآن هل هذا سلم هذا ما هو سلم وهو خلاف مقصود السلم أصلا واضح هذا لكن هل يصح هذا أن يكون بيعا يصح أن يكون بيعا يعني الآن إذا وقع العقد على صورة لم تصح فيما سمي من ألوان العقود لكنها تصح بصيغة أخرى أو على تحت مسمى آخر فهل يبطل العقد؟ الأقرب أنه لا يبطل العقد وإنما يكون صحيحا لكن بالاعتبار الآخر يعني باعتبار أنه بيع وليس بيع بسلم، واضح، فلو جاء واعطاه المال وقال له هذا س... نبغى نشتري نوقع عقد سلم وأخذ منك البيضة الآن، واخذ هذا المال، هذا ما هو بسلم وإن سماه سلما، لكن لما عرفنا أن السلم هو من أنواع العقود وهو لون من البيع صحة. لكنه صح بهذه الصورة لكنه يكون بيعا وليس بي وليس بسلم واضح الآن طيب الصورة الرابعة طبعا قلنا أربع صور في العقود ناجز بناجز مؤجل بمؤجل نعم أن ينقض له الثمن ويؤجل استلام السلعة جيد والصورة الرابعة عكس ذلك أن يأخذ منها السلعة ويؤجل فم. الثمن فهذه هذه جائزة لا إشكال فيها يقول أنا أشتري منك هذا بخمسمائة وأعطيك إياها بعد سنة أو واضح؟ أو أعطيك إياها على أجزاء وأقصاط كل شهر أعطيك مئة فهذا لا إشكال فيه طيب الآن إذن هو بيع موصوفا في الذمة مؤجل، مؤجل حتى يكون سلما. لماذا نقول إنه مؤجل حتى يكون سلما؟ لأن المقصود من السلم ما هو الإرفاق والانتفاع لكل واحد من الطرفين في العقد. كيف يحصل انتفاع البائع والمشتري؟ يحصل الانتفاع باعتبار أن هذا الإنسان الذي دفع الثمن. ينتفع في السلم لأنه يكون قد قدم الثمن فتكون السلعة أقل من سعرها المعتاد أقل من السعر المعتاد قدم الثمن الاستلام بعد سنة أو بعد سنتين فهذا الإنسان عنده مزرعة أو مزارع وقال وهو وهو بحاجة إلى مال من أجل أن يزرع ويعطي العمال فقال له هذا خذ هذه عشرة ألف هذه عشرة ألف إلى وقت الحصاد لأن الراجح أن هذا يصح أن يؤجل إلى وقت الحصاد دون أن يتقيد بتاريخ معين لأن وقت الحصاد معروف أو يقول له إلى تاريخ كذا وهو وقت الحصاد وقت الجذاذ ويقول له في مقابل هل عشرة ألاف أشتري بها منك خمسة أو سق مثلا من التمر الفلاني الآن حصل الانتفاع من الطرفين من جهة المشتري باعتبار أنه أيام الجذاذ كم يباع الصاع لربما يباع من هذا النوع الصاع يباع من هذا النوع بخمسة وعشرين ريال ولكنه لما قدم دفع الثمن صار ذلك عليه 18 ريال فانتفع بهذا الاعتبار والبائع أيضا انتفع صار عنده مال يستطيع أن يزرع فيه ويستطيع أن يشتغل ويحيي أرضه وهكذا إذا كان تاجرا أو غير ذلك طيب إذن عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا لابد منه لو قال له أنا الآن بشتري منك مئة صاع من التمر في وقت الجذاذ وأعطيك الثمن وأعطيك المال بعد أربعة أشهر بعد أربعة أشهر، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ها؟ لا يجوز، لا يجوز، ليه؟ لأنه يجب أن يكون ذلك الثمن منجزا في مجلس العقد، واضح؟ وبهذا نعرف بعض الصور حكم بعض الصور المعاصرة التي يسأل عنها بعض الناس. في ألوان التجارات يعني مثلا الذين يشتغلون في التجارات الكبيرة التجارات الدولية يسألون أحيانا عن حكم بعض الصفقات يقول لك أنا أشتري نعم من هذه الجهة المنتجة للبترول أشتري منهم مئة ألف برميل مئة ألف برميل من النوع الفلاني من البترول يعني موصوف محدد معروف والبرميل معروف طيب أستلمه بعد سبع عشر شهر بعد سبع عشر شهر ما هو الآن هذا موصوف بالذنب أو لا موصوف بالذنب سيستخرج ويكرر إلى آخره أو ما يكرر حسب الله جيد، فالشاهد أن, أن هذا الرجل يشتري هذه الكمية بعد 17 شهر كم يدفع لهم على هذا على أساس يوقع العقد يدفع لهم 5000 ريال ويحصل على العقد هذا العقد الذي يجري في السوق أنه من حقه أن يبيع هذا العقد طبعا هم لماذا يفعلون هذه القضية بناء على دراسات؟ كم يتوقعون أن يكون سعر البترول بعد 17 شهر وهذا يحصل في الأوقات اللي يصير فيها توقعات بارتفاع لأسباب معينة حروب أو غير ذلك فيقولك أنا أريد أن أشتري في منتصف العام القادم طبعا قد يرتفع قد ينزل الله أعلم لكن هو يجري العقد على هذا ويدفع 5000 ريال من أجل إقاع هذا العقد والحصول عليه فيعطى سندات بهذا طبعا القيمة هذه الكمية اللي هي ألف برميل مثلا لو قلنا أن القيمة الآن خمسين ألف ريال مثلا خمسين ألف ريال بعد سبع عشر شهر هو يتوقع أنها تصير سبعين ألف ريال أو ثمانين ألف أو مئة ألف مثلا افترض ما شئت فيذهب ويبيع هذا العقد لآخرين يقولهم أنا عندي عقد مع هذه الشركة على النوع الفلاني والكمية الفلانية كم تشترونه فيأتيه إنسان هو متوقع أن يصير سبعين ألف ويقول هاته هذا العقد اندافع فيه خمسة الاف انا اشتريه منك بعشرة الاف اشتري منك العقد لاحظ العقد بعشرة الاف ويصير اذا استلم الكمية هو الذي في وقت التسليم يدفع لهم باقي الثمن طبعا هذا مقتضى العقد هذه الطريقة هل تجوز ولا لا هذه الطريقة ما تجوز ليه كيف بيعيش بعربون بيع معدوم أصل العقد أصل العقد جائز ولا غير جائز مو بهذا من السلم كيف ها من هذه الناحية إنه اختل شرط هنا في السلم ما هو هذا الشرط تسليم, تسليم الثمن في مجلس العقد ما سلمه وما يترتب عليه بعد ذلك من بيع هذا العقد كله باطل وهذا معمول به بكثرة معمول به بكثرة طيب، الآن هذا الحديث يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث وهذا يدل على جواز السلم ونقل عليه بعض أهل العلم الإجمع وقال السنتين والثلاث وهذا يدل على أنه يجوز مثل هذه المدة يعني الآن لو قال له على مئة صاع من التمر مئة صاع باقي لها مثلا ثمانية أشهر أو سبعة أشهر على وقت العقد وتكون قد تهيأت وأمكن استلامها أو نحو ذلك لكنه ممكن أن يجري العقد على أكثر من هذا يقول مثلا على سنة وسبعة أشهر بحيث يكون حصاد ما هو السنة هذه السنة اللي بعدها ممكن هذا ممكن هذا وبعض أهل العلم يشترطون في الشروط التي يذكرونها للسلم أن يكون مقدورا على يعني أن يكون هذا الشيء متاح في وقت التسليم الذي اتفقوا عليه يعني لو قال له مثلا جيد أنا أخذ منك بهذا المبلغ نعم مثلا الفاكهة شيء ينضبط يعني ما هو لابد من شيء ينضبط ببب بالعدد بالكيل كما سيأتي لو اشترط عليه شيئا ينضبط لكنه ما يوجد في الوقت الذي وضع فيه العقد فإن هذا سيؤدي إلى نزاع فلا يصبح لا يصلح هذا الشرط لا يصلح هذا العقد طيب الآن قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل, إلى أجل معلوم لاحظ هذا الحديث وما تضمنه والتعريف الذي بني عليه في الأصل وبهذا تعرف الشروط التي يصح بها السلم تأمل الحديث من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم نقول الشرط الأول أن يكون هذا الشيء الذي جرى عليه العقد مما ينضبط بالصفة مما ينضبط بالصفة إما بكيل وإما بوزن وإما بعد وإما بذرع أو غير ذلك مما يمكن أن ينضبط به وإذا كان ما ينضبط ما يجوز إذا كان ما ينضبط ما يجوز الآن لو قال له أجرى العقد على أساس أنه يشتري منه مثل هذه الـ الـ البراده التي ترونها في آخر المسجد قال نبغى عشرة آلاف من هذه البراده بعد سنة من الآن هذه تنضبط ولا لا مديلها وعدد لا لا لا لا لا لا لا لا. هذه البرادات وحجمها وكل الصفات فاشترى بهذه الطريقة، هذا ينضبط. لكن لو أنه قال له خذ هذه الخمسة آلاف، جيد، وأنا أريد أن آخذ منك في مقابلها، تمام؟ عشرين ألف، عشرين ألف، حبة كم ثراء؟ ينضبط ولا ما ينضبط ما هي لكم مثرة تتفاوت في الكبر والصغر فهذا ينضبط بالعدد لكنه لا ينضبط بالصفة فما يصح لو قال له خذ هذه الخمسة ألاف على أنه يكون في وقت الموسم بتاريخ كذا مثلا أأخذ منك ميتين حبه من الحب حب يصح لما يصح ما يصح ليه لأنه يتفاوت قد يجيب له صغير وقد يأتي له بكبير فيحصل نزاع بين الناس في مثل هذه القضايا فيكون ذلك فيما ينضبط بالصفة لا بد من هذا يقول له مثلا مئة صاع من البر من النوع الفلاني، لهذا فإن الشرط الثاني أن يذكر نوعه الذي يختص به. يقول التمر خلاص تمر سكري، فهذا ينضبط ولما ينضبط يقول لمئة صاع من هذا النوع من التمر من البرني. من العجوة مئة صاع، فهذا لا إشكال فيه أن يذكر نوعه ها؟ وهكذا الأوصاف التي لها تأثير الأوصاف التي لها تأثير الأوصاف التي لها تأثير مثل إيش الآن لو أنه قال خذ هذه المئة ألف ريال جيد في مقابل مئة فرن كهربائي ويكون تصنيعه وتركيبه طبعا من موديل الفلاني النوع الفلاني الصناعه الفلانيه لكن هي بعضها مركب في ماليزيا بعضها مركب في الامارات بعضها مركب في البرازيل وهكذا فقال له يكون تصنيعه وتركيبه في البلد الفلاني لاحظ فهذا يؤثر ولا ما يؤثر يؤثر، فلا بد من ذكري هذه الأوصاف المؤثرة. يذكر النوع وكل ما له تأثير في الأوصاف مع النوع، مع النوع. جيد؟ طيب، هذا ال، وكذلك أيضا تحديد المقدار. تقول له مئة صاع من البر. مئة صاع من التمر أو يقول له مثلا مئة متر من الفرش من الموديل الفلاني اللي رقمه كذا ونوعه كذا هم عارفينه بهذه الأوصاف الكتالوجيات نعم مئة طاقة من الثياب من النوع الفلاني الموديل الفلاني اللي رقمه كذا فهذا ينضبط لا إشكال فيه وهكذا أيضا لا بد من تحديد الأجل إما بالتاريخ المعين أو بالوقت الذي يعرف أصلا مثل وقت جذاذ النخيل فهذا لا إشكال فيه إلى الموسم ف... وهكذا أيضا أن يقبض الثمن في مجلس العقد. والسلعة تكون في الذمة الآن لاحظ من أسلف في شيء هو ما يسمى سلف إلا إذا كانت السلعة في الذمة والثمن منقود فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لاحظ هذه الشروط مضمنة في هذا الحديث طيب هذا ما يتعلق ب. السلام تفضل قال باب الشروط في البيع وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بريره فقالت كتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقيه فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ويكون ولا اكلي ففعلت فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتريطي لهم الولاء ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس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 كما هو معلوم يطلق ويراد به الشرط يطلق ويراد به ما لا يصح ولا يوجد ما ما لا يصح ما لا يصح العقد اللابد هذا في العقود لكن في الشرط عند الأصوليين ما يلزم, من عدمه ما يلزم من عدمه العدم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده, وجوده وجود ولا عدم لذاته, لذاته لذاته يعني ليس لمعنى خارج. جيد هذا الشرط عند الأصوليين لكن هنا الشرط في البيع المقصود به ماذا نعم شو قصد بالشرط في البيع؟ الآن وجدنا نطبق عليه هذا الشرط عند الأصولين قلنا ما يلزم من ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فإنه لا يكون ذلك دقيقا في هنا بالنسبة للشرط في البيوع لكن الشرط في البيع يمكن أن يعبر عنه بأنه إلزام أحد المتعاقدين للطرف الآخر بما لا يكون لازما له بمقتضى العقد. إلزام أحد المتعاقدين للطرف الآخر بما لا يكون لازما له بمقتضى العقد. وإنما يلزمه ذلك بإيش بمقتضى بمقتضى الشرط يلزمه بهذا الشرط وإلا لو بقي البيع على سجيته فإنه لا يلزمه وبهذا نعرف أن من الشروط كما سيأتي ما يكون من قبيل تحصيل الحاصل يعني الشروط التي أصلا هي تلزم عفوا الأمور التي هي أصلا متحققة بمقتضى العقد هذه لا تحتاج أن تشترط واضح فمثلاً لو أنه قال أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تدفعها لي أو قال المشتري أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أن تعطيني الثمن هل الآن جاء شيء شيء جديد؟ لو ما قال له هذا يلزم أصلاً يعطيه الثمن ولا ما يلزم؟ ويلزم هذا أن يدفع له السلعة ولا ما يلزم؟ يلزم فهذا الشرط عبارة عن تحصيل حاصل لكن الشروط التي من أجلها عقد هذا الباب ويعقد الفقهاء رحمهم الله باب الشروط في العقد في البيع يقصدون به ما لا يلزم بمقتضى العقد وأما ما يذكر من الشروط مما هو لازم بمقتضى العقد أصلا فإن ذلك يكون على سبيل التأكيد فقط على سبيل التوكيد وإلا فهو تحصيل تحصيل حاصل طيب الآن باب الشروط في البيع وعندنا شيء آخر اسمه شروط البيع فهل شروط البيع هي الشروط في البيع لا، ولا في فرق في فرق, في فرق. ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع تفضل نعم شروط البيع ما لا يصح على عقده إلا به بالضبط شروط البيع لا يصح العقد أصلا إلا بها لكن الشروط في البيع يصح البيع بدونها هم اللي أضافوها واضح وإذا تخلف الشرط في تفاصيل قد يكون هذا الإنسان إما يرجع له بأرش وإما أنه يكون مخيرا في رد السلعة فالعقد مصحح وأحيانا أصلا يكون العقد باطل والشرط صحيح عفوا العقد صحيح والشرط باطل أما شروط البيع لا يصح البيع إلا بها الفرق الثاني نعم إيه. إيه نعم نعم شروط البيع اللي وضعها من الشارع والشروط في البيع من اللي وضعها أحد المتعاقدين هذا الفرق الثاني والفرق الثالث كيف لا يمكن إلغاء الشروط في البيع والتنازل عنها جيد لكن شروط البيع هل يمكن إلغاها يقول مخالف أنا قابل بعني شيء مجهول لو سمحت يصلح كذا ما يصلح واضح فهذا لا يمكن إسقاطه اللي هو شرط شرط البيع في فرق اخر ولا خلاص ها ذكرنا ثلاثة احسنت ايه ايوه نعم الـ الـ هذا ذكرته على سبيل التوضيح هو الشرط الرابع عفوا الفرق الرابع أن الشروط في البيع قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة لكن شروط البيع كلها صحيحة واضح نعم لو جينا نطبق كلام الأصوليين على شروط البيع قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ينطبق على شروط البيع ولا ما ينطبق؟ ينطبق, ينطبق. لاحظتم؟ كلام الأصليين هذا ينطبق على شروط البيع ولا ينطبق على الشروط في البيع أظن واضح من خلال الكلام السابق طيب يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة إلى آخره هذا الحديث العلماء أطالوا في الكلام عليه واستنبط بعضهم منه مئات الفوائد وألف بعضهم فيه مصنفا مستقلا تقول جاءتني بريرة بريرة أما كاتبت أهلها فجاءت تطلب المساعدة من عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كاتبت أهلي والمقصود بالأهل هنا الأسياد كاتبت أهلي على تسعي أواقن كتبت أهلي على تسعي أواقن المكاتبة بعض أهل العلم يقول مأخوذ من الكتابة لأنهم يكتبون بينهم اتفاقا يبرمون عقدا بين السيد وبين الرقيق على أنه يعتق إذا استطاع أن يدفع مبلغا معينا منجما مقصطا فإذا استطاع فإنه يكون حرا بمقتضى هذا العقد وبعضهم يقول إنها مأخوذة من الإلزام باعتبار أن الكتب كتب عليكم الصيام أي فرد فهي ملزمة للطرفين ملزمة للسيد وملزمة للطرف الثاني اللي هو الرقيق أن يأتي بهذا المال وإلا ما يعتق فبعضهم قال هي من الإلزام طبعا يترتب على هذا شيء إذا قلنا أنها من الإلزام فمعنى ذلك أن السيد لا يمكن يتراجع العقد وقع ولا يمكن أن يتراجع وكذلك يترتب عليه إذا قلنا أنها من الإلزام أنه لا يجوز له أن يبيع كما سيأتي هذا الرقيق لأن كاتبه قال لأ له قال له أجرى معه عقدا على أنه يدفع له ستين ألف خلال خمس سنوات كل شهر يدفع له كذا من المال ثم بعد ذلك يكون هل يجوز له أن لو جاء واحد وأغراه قال له بعني هذا المملوك أن يبيعه هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي الكلام عليها فإذا قلنا إنها من الإلزام فمعنى ذلك أنه لا يجوز له بيعه إذا قلنا إنه مأخوذ من الكتب وهو الإلزام فليس له ليس له أن يبيعه وعلى كل حال حقيقة الكتابة هي عقد على عتق بصفة مخصوصة عقد على العتق بصفة مخصوصة بين السيد وبين المملوك على أن يدفع له مبلغ معين من المال وفي مدة معينة محددة وهذا طبعا مستثنى مسألة المكاتبة لتشوف الشارع إلى العتق العتق الأرقاء هو مستثنى من أصل وهو أن المملوك أصلا لا يملك وكأن صورة المسألة هو اعتقني بمالك، لأن كل ما يكتسب في الواقع هذا المملوك فهو للسيد، فهو السيد ولذلك ذكرنا لكم في المرة الماضية في مناسبة من المناسبات أن قوله تبارك وتعالى وعاتوهم من مال الله الذي آتاكم من السلف من قال هو أمر لل Asiads آتوهم من بمعنى أنه يعينه بالإسقاط إسقاط بعض الأقصاد وأن من السلف من أحب أن يكون ذلك في آخرها من أجل إيش؟ لو أنه عجز عن الوفاء فلا يكون هذا الإنسان السيد قد رجع بصداقته لو أنه قال أنا عفيتك من القصة الأول وبدأ الرجل يشتغل وجمع من الستين ألف خمسة ألاف وانتهت المدة وقال له خلاص ما صار شيء تعال أنت رقيق الآن فيكون كأنه قد رجع بصدقتي فعلى كل حال هي خلاف أصل وهو أن المملوك أن ما يملكه هذا الرقيق فهو للسيد فعلى كل حال يخلي بينه وبين العمل والاكتساب فيجمع له هذا المال المتفق عليه لكن يعني هل يشترط فيها أي يكون ذلك على على نجوم أو لا يشترط من أهل العلم من اشترط هذا وقال إن لفظ الكتاب أصلا تدل على معنى الضم والجمع ولهذا قالوا بأن الأخوان اللي كانوا يحضرون معنى قديما تذكرون له في هذا ما هو وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا وما قرأوا ما خط في الكتب منهم الخياط, الخياط الخياط قال له كاتب لماذا قيل له كاتب لأنه يضم أطراف الثوب إلى بعض والكتيبة قيل لها كتيبة لأنها مجموعة من الجند ينضم بعضهم إلى بعض والكتابة قيل لها كتابه لأنها تنضم فيها الحروف والكلمات وتكون الجمل فقال من منع أن يكون ذلك دفعة واحدة قالوا بأن هذا خناف أصلا ما يصدق عليه هذا الاسم الكتابة لأنها عبارة عن أقصاد فلابد أقل شيء من قصدين هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافع رحمه الله والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يصح لتشوف الشارع إلى العتق ثم إن المقصود بها أصلا هو الإرفاق الإرفاق بهذا المملوك فهو يقول له خلال أربع سنوات طيب لو قال المملوك أنا أستطيع أنقذ لك ياه الآن منين ينقذ له الآن لو جاء واحد وقال له يا أخي إذا صاحبك هذا خلاص يريد أن يكاتبك فاقبل منه وأنا أعطيك الثمن مباشرة فما المانع يوجد مانع من هذا لا يوجد ما يمنع منه فلا بأس أن يكون ذلك دفعة دفعة واحدة طيب الآن هذا الرجل كاتبه لاحظ الحديث تقول جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني هنا ما ذكرت لها أنها انقطعت وأنها عجزت وإنما قالت لها أعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم أعدها لهم بمعنى أن هذا المبلغ من المال مباشرة أعطيهم إياها نقدا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت لاحظ الآن هل عائشة رضي الله عنها تريد أن تشتريها منهم والولاء لمن اعتق تكون هي المعتقة أو أنها تريد أن تعينها على هذه الأقصاد ويكون الولاء لهم تكون المسألة مجرد مكاتبة وما تدفعه عائشة إنما هو على سبيل الإعانة لبريرة تبرع يعني فقط ما هو شراء من سيدها وفي فرق كبير طبعا بين هذا وهذا قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم يعني فعلت ويكون ولائك لي والولاء لمن اعتق ولا يمكن أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها إذا قصدت التبرع والإعانة على الأقصاد ولا لا ولهذا يقال هل يجوز أن يباع هذا الإنسان المكاتب أو لا يجوز بيعه من فهم من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري منهم هذا الرقيق أن تشتري بريرة قال بأن بأنه يجوز للسيد أن يبيع المكاتب ولكن من أهل العلم النظر إلى أن هذا كأنه إخلال بعقد جرى بينهما وهو عقد ملزم للطرفين عندما يقول بأنه ملزم فاشترط بعضهم أن يكون ذلك لمن يعتقه أن يبيع هذا المكاتب لمن يعتقه فإذا باعه لمن يعتقه يتحقق المقصود من العتق ويكون هذا في مصلحة المملوك المكاتب، وبعضهم كالإمام أحمد رحمه الله أجاز بيعه إذا رضي، إذا قبل. الآن هو كاتب، قد يكون كاتب هذا الإنسان لسوء خلقه يبغى يتخلص منه، لأنه يحمله من العمل ما لا يطيق، يؤذيه، فجاء إنسان آخر يريد أن يشتريه إنسان طيب ورحيم ورقيق. فقال المملوك أنا أصلا ما طلبت المكاتبة إلا من أجل أن أتخلص من هذا الظالم وفرح بالذهاب إلى انتقال الملك إلى هذا الإنسان الجديد فهذا لا إشكال فيه إذا رضي هذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كالإمام أحمد ومن أهل العلم أن أطلق القول بالجواز وهم الجمهور وقالوا إنه لا زال لم يعتق أصلا ولا زال تحت ملك السيد فله أن يبيعه ما لم يحقق هذا الذي جرى عليه العقد وهو أن يجمع له هذا المبلغ من المال ويستوفي هذه الأقصاد وعلى كل حال ومن أهل العلم قال إن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة لأن بريرة أصلا قد عجزت فجاءت تستعين بعائشة فيجوز بيعه إذا حصل له العجز قال خلاص أنا ما عاد أستطيع فقال لها السيد إذن أنت لا تعتق ولا نستمر معك في هذه الكتابة فمن حقه أن يبيعه هذا صحيح لو أنه عجز لكن لازالت لا لا لا والحديث لم يذكر في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل بريرة ولم يسأل عائشة ولم يستفصل والأصل أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال واضح فدل ذلك على جواز البيع وإن لم وإن لم يحصل له العجز ومن أهل العلم من يقول إن عائشة رضي الله عنها اشترت الكتابة ولم تشتري الرقبة وهذا لا دليل لا دليل عليه جيد هؤلاء قالوا إنه جاء في بعض الروايات إن أحببت أن أقضي عنك كتابتك قالوا هي اشترت الكتابة ولم لو اشترت الكتابة نعم ال ال ال القول بأن بأنها اشترت الكتابة تمنعه ترده رواية رواية أخرى نعم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لها كما في بعض روايات الحديث نعم قال قال لها يعني هنا ف فابوا عليها فجاءت من عنده من عندهم قال ان اي يكون فقال انما الولاء لمن اعتق قال خذيها واشترطي لهم الولاء في بعض الروايات قال لها ابتاعي ابتاعي بمعنى اشتري تمام فالشاهد ان هذه التاويلات التي ذكرها بعض اهل العلم كل ذلك من اجل الخروج من هذا السؤال وهذا الاشكال وهو أن هذا قد يكون فيه شيء من الظلم والإخلال بالشأء بالاتفاق والعقد اللي وقع بين هذين الطرفين، فكيف يجوز له أن يبيعه؟ وعلى كل حال، لو قيل إنه يجوز له أن يبيعه لمن يعتقه كما في حديث عائشة هنا، نعم، أو إذا كان ذلك المملوك قد قبل ورضي بهذا ف، فإنه فإنه يجوز والله تعالى أعلم.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 فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم لهم الولاء الآن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء هذا محل طبعا اشكال كبير عند كثير من أهل العلم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء وهذا الشرط أصلاً باطل فأجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة كثيرة وبعض هذه الأج الأجبة في غاية التكلف، لكن هناك أجوبة قريبة وهو أن هؤلاء اشترطوا شرط شرطا باطلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: الشروط الباطلة غير معتبرة، فحتى لو اشترطوا عليك هذا الشرط، فإنه لا يضر ولا يلزم، فإنما الولاء لمن اعتق. لماذا؟ لأن الولاء أصلا تلقائيا يكون للمعتق، الولاء يكون للمعتق. ما يكون لغيره ولو اشترطه مثل ما يقال الميراث أصلا ينتقل انتقالا جبريا وسواء قبل به الإنسان أو لم يقبل فكذلك الولاء إنما يكون لمن أعتق فعلى كل حال هذا الحديث قال قال خذيها واشترطي لهم الولاء استدل به بعض أهل العلم على مسألة تأتي وهي جواز البيع مع الشرط جواز البيع مع الشرط قال خذيها واشترط لهم الولاء وأيضا يدل على أن الشرط الفاسد من الشروط الفاسدة ما لا يفسد العقد فهذا شرط باطل ولا يبطل معه العقد يعني البائع إذا اشترط الولاء هذا لا يصح كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث لكنه طيب كذلك أيضا مسألة قوله صلى الله عليه وسلم خذيها واشتريطي لهم الولاء هذا في ضمنه أنها ستعتقها فهل يجوز بيع المملوك بشرط العتق الجواب نعم يؤخذ من هذا الحديث ويؤخذ أيضا من قواعد الشريعة تفضل نعم الحديث اللي بعده كم صار لنا من الوقت من بدينا ساعة لا خمس دقائق نعم تفضل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيى فأراد أن يسيبه فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه الى اهلك فلما بلغت اتي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اذهري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك نعم طيب ال هذا الحديث يتعلق بمسألة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 ما دل عليه كتاب الله إما صراحة وإما بواسطة يعني الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولاء لمن أعتق لكن في حديث بريرة صح العقد مع بطلان الشرط وهنا حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقيه واستثنيت حملانه إلى أهلي هنا هذا بيع شرط يعني باع الجمل بشرط أن يركبه حتى يصل إلى المدينة فصح البيع وصح وصح الشرط وصح الشرط فعلى كل حال الشروط التي تكون في البيع الشروط التي تكون في البيع ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح وما الذي يبطل العقد وما الذي لا يبطله ومتى يكون الشرط معتبرا من أهل العلم أن يقول الشرط إنما يكون معتبرا إذا كان في مجلس العقد في مجلس العقد أو في وقت الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط بمعنى أنا الآن جالس أتحدث معك عن سيارتك ولذا أشتريها منك فقلت لي أنا أو أنا قلت لك أشتريها وأريدك أن تسلمني إياها في الرياض في الرياض ما هو هنا ولم يحصل العقد لكن كنا نتفاوض ونتحدث عن هذا وأنت قبلت هذا الشرط ثم بعد ذلك اجتمعنا في مجلس آخر وأوقعنا العقد ولم نذكر في ذلك المجلس الشرط فهل يلزم الشرط ولا ما يلزم كثير من أهل العلم يقولون لا يلزم لماذا؟ لأنه شرط وقع قبل العقد ولم يكن في مجلس العقد ولم يكن في زمن الخيار زمن الخيار لأنه لازل قال له أنا أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام في خلال الثلاثة أيام قال والله أنا شفت السيارة أزينه لكن ودي أشترط عليك شرط أنك تغير كفراتها وأشتريها منك أو تفحصها وأشتريها منك أو تشحنها لي في الرياض إلى الرياض وأشتريها منك فهذا يصح في وقت الخيار خيار المجلس أو خيار الشر لكن قبله كثير من أهل العلم يقولوا لا يصح وشيخ الإسلام تيم رحمه الله صححه بأي اعتبار باعتبار أن المسلمين على شروطهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم فهذا اشترط وأيضا هذا وعد فلا يلزم عنده أن يكون ذلك بمجلس، مجلس أن يكون ذلك في مجلس العقد وهذا قال به المالكية طيب ما هي الشروط الصحيحة وما هي الشروط الباطلة الشروط الصحيحة إجمالاً يمكن أن نعبر عنها أو نصف هذه الشروط نقول ما لا ينافي مقتضى العقد ما لا ينافي مقتضى العقد وما لا ينافي مقتضى العقد ولا يتوص ولا يكون محرما أو يتوصل به إلى إلى محرم ما يكون محرما في نفسه ولا يتوصل به إلى محرم فهذه الشرط في يعني التي تكون صحيحة وهي أنواع منها ما يكون في مصلحة العقد في مصلحة العقد و يعني الذي يكون في مصلحة العقد مثل إيش ولا يحصل به انتفاع نفع لأحد الطرفين لكنه هو في مصلحة العاقة مثل الرهن يقول أبيعك هذا وعلى ما تأتي بالثمن ترهن عندي هذه السيارة أو ترهن عندي مئة ألف أو ترهن عندي هذا الذهب فهذا لمصلحة العقد ومن هذه الشروط الصحيحة ما يكون من قبيل تحصيل الحاصل وهذا لا اشكال فيه كما ذكرنا لو قال له انا اشتري منك هذه السيارة بشرط ان تسلمها لي هو وش بيسوي فيها هو بيعطيك اياها جيد فهذا هو من باب التوكيد رجل زوج امرأته في العقود غير البيع عقد النكاح زوج امرأته واشترط في العقد قال له في عندك شروط قال لي عندي شرط واحد ما هذا الشرط قال أن يعاشرها بالمعروف هذا لو ما اشترطه هو أصلا تحصيل حاصل هو يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فهناك شروط أصلا يعني هي تتحقق تلقائيا بمجرد العقد وهناك شروط لا تتحقق وهذه المقصودة عند الفقهاء إلا باشتراطها فمنها ما يكون لمصلحة العقد كالرهن ومنها ما يكون لمصلحة أحد الطرفين مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه باع الجمل واشترط أن يركبه إلى المدينة هذه مصلحة للبائع وقد تكون المصلحة المشتري يقول له أنا أشتري منك هذه الأجهزة بشرط أن توصلها إلى المكان الفلاني أشتري منك هذه الثلاجة بشرط أن توصلها وتقوم بتركيبها توصيل وتركيب. فالمسلمون على شروطهم سيئة الكلام في الشرطين هل يجوز أن يجمع بين شرطين أو لا ف... وهناك شروط فاسدة شروط فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد أو تكون محرمة أو يتوصل بها إلى محرم وهذه منها ما يبطل العقد من أصله ومنها ما يصح معه العقد ولكنه ولكنه يبطل هذا الشرط الآن ما يفسد معه البيع لو تضمن العقد بندا ربويا ما الذي يحصل شرط ربوي فما الذي يحصل لو قال له مثلا نعم بي أن المبلغ يدفع لي عن طريق البنك الفلاني بنظام من أنظمة الحيل على الربع أو الربع يصح العقد ولا ما يصح ما يصح واضح أن يكون أنا أشتري منك بشرط أن يكون هذا العقد يتم عن طريق الشركة الفلانية هناك شركات تتعامل مع البنوك يشتروا للناس الأشياء اللي يريدونها ويكون هذا عن طريق البنك وأوراق البنك والتوثيقات من البنك إلى آخره ولبا فهل هذا يصح العقد معه ولا ما يصح ما يصح ولو أنه ألغي هذا البند فالراجح الذي عليه الجمهور أن البيع باطل يحتاج إلى تجديد العقد خلافا للحنفية الذين يقولون أنه يصح العقد إذا ذهب أو زيل هذا الشرط جيد الآن لو قال له أنا أبيعك سيارتي جيد أبيعك سيارتي لكن بشرط أن لو قال له أبيعك أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تقرضني مئة ألف ريال بشرط أن تقرضني أو قا... نعم بشرط أن تقرضني فهل هذا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لو قال له أقترض منك أقرضك مئة ألف لاحظ الصورة الثانية أقرضك مئة ألف بشرط أن تشتري مني هذه السيارة ما الحكم؟ لا يجوز يجوز هذا؟ ما يجوز أقرضك مئة ألف بشرط أن تشتري مني هذه السيارة واضح؟ هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه يتوصل به يعني يكون الصورة أنه قرض جرى نفعا فيكون ذلك من قبيل الربا يتوصل به إلى أمر محرم أو يكون نفس الشرط محرم لأنه يخالف كتاب الله مثل هذا الحديث الذي سبق قال له أبيعك هذا المملوك بشرط أن يكون الولاء لي فهنا يبطل الشرط ويصح يصح العقد يصح العقد وفي الصورة التي قبلها اللي اللي تضمن شرطا ربوياً مثلا يكون العقد باطلا والشرط والشرط باطلا نعم كذلك من الصور الحيل جيد لو قال له أنا مستعد أن أشتري منك مستعد أن أشتري منك هذه المئة صاع من هذا النوع من التمر واضح مئة صاع بألف ريال لكن بشرط أن هذه الألف أشتري منك مئتين صاع من النوع الآخر اللي هو أقل منه جودة. هذا بيع الآن وشرط. يتوصل به إلى إيش؟ حيلة الربا كأنه في الواقع باع المئة صاع بال بالمئتين مئتين صاع. وهذا لا يجوز. فتوصل بهذا الشرط إلى هذه المعاملة المحرمة. تعرفون التمر بالتمر ربا ولا لا لو يجوز الإنسان يشتري مئة صاع ال ب ب ب ب مئتين من الصيعان التمر ما يجوز هذا طيب لو احتال بهذه الطريقة قال هذه المئة صاع جيد أنا أبيعك إياها لكن بشرط أن تبيعني المئتين بنفس القيمة اللي هي ألف ريال هي هكذا حيلة بهذه الطريقة فهذا لا يصح معه العقد جيد لكن الشروط الباطلة اللي يصح معها العقد مثل لو انه قال له انا ابيعك هذه السلعة مثلا او قال له انا اشتري منك هذه الاطياب العطور بشرط اني ما اخسر فيها أنا ببيعها أنا بستجر فيها يجوز ولا ما يجوز ما يجوز ما يجوز لو أنه قال أنا أبغى أشتري منك هذه السيارات وعلشان أبيعها فأنا أشتريها بشرط أن لا أخسر فهذا لا يصح لا يصح الشرط لكن العقد صحيح فلو رجع عليه وقال لا أنا خسرت نريد أن بارت عندي هذه السلع ما حد شرها مني نقول هذا لا شأن لنا به خلاص العقد وقع صحيح ولا إشكال طيب لو قال له أنا أشتري منك هذه الأشياء على التصريف على التصريف إن بعتها فالحمد لله ما بعتها أرجع بها إليك البيع على التصريف يصح لما يصح قال له لأنا بشتري منك الآن مئة جريدة لكن إذا جاء آخر النهار ما اشتريت مني برجعها لك أنا بشتري منك هذه السيارات وبعرضها في المعرض إذا ما اشتريت مني أنا سأرجعها إذا اشتريت وحدة وبقي ال. الباقي المجموعة فأنا سأعيد لك ما بقي فما الحكم يجوز ولا ما يجوز الشرط باطل والبيع البيع صحيح لكن لو أردنا أن نصحح مثل هذه الصورة ولا يقع يعم به البلوى الآن اللي يأتون بالألبان ويأتون بكثير من الأشياء يقول لك بيع اللي تبيعه ولا نرجع ناخذه فهذه يمكن أن تصحح بطريقة ثانية لا يكون عقد بيع أن يكون بمنزلة الوكيل عنهم النائب ويكون له نسبة باعتبار أن أعطاهم مساحة من هذا المعرض فرغ لهم جيد فيكون نائب لهم فيكون بكل واحدة له منها مثلا ريال كل واحدة من هالجرائد له فيها مثلا ربع قيمتها هذا لا اشكال فيه يضع عنده دلابا مثلا في في المتجر ويقول له هذه كتب واشرطه في محطة البنزين بعها يقول انا ما استطيع اشتريها منك وتكسد عندي بعني عطني اياها على التصريف اللي انا ابيعه ابيعه واللي ما بيعه يرجع لك طيب قبل ما يبيع منها شيء فهذا ما يصلح يبطل هذا الشر لكن يكون وكيلا له يقول هي لي وأنت تبيع نيابة عني ولك نشبه كذا وكذا هذا لا إشكال فيه واضح طيب على كل حال الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه دل على جواز بيع وشرط وهذا وإن منع منه بعض أهل العلم ببعض التأويلات للحديث وقالوا إن هذا كان على سبيل يعني لم يكن لم يقع كان قبل العقد وبعضهم يقول هذا نسيخ وبعضهم يقول الأقرب أن هذه التأويلات كلها بعيدة وأنه يصح بيع بيع وشرط وأنه أيضاً يصح أن يشترط أكثر من شرط وليس شرطا واحدا إذا كان ذلك لا يتوصل به إلى محرم ولم يكن هذا الشرط محرما في ذاته واضح الآن لو أنه قال له يعني كثير من أهل العلم يقول لا يجوز أن يجمع بين شرطين والذين منعوا من البيع والشرط قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط واستشكلوا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأولوه بتأويلات مستكرهة والحديث نهى عن بيع وشرط الحديث أصلا ضعيف ولا يقاوم هذا الحديث اللي في الصحيحين وحتى على فرض صحته حمله بعض أهل العلم على أنهى عن بيع وشرط أن الشرط يكون محرما أصلا يكون فاسدا يخالف مقتضى العقد ونحو هذا أما إذا كان الشرط صحيحا ولو كان عدة شروط فلا إشكال في هذا لو قال له مثل ما مثلنا الآن بأنه يشتري من هذه الثلاجة بشرط أن يوصلها ويو... و... وأيضا يقوم بتركيبها فلا إشكال يشتري من هذه الغرفة وهي مفكة كبكراتين يقول بشرطين أنك توصلها وتقوم بتركيبها فهذا لا إشكال فيه وعلى هذا جرت أكثر معاملات أو كثير من معاملات الناس أشتري منك هذه المكيفات للمسجد بشرط أن توصلها وأن تقوم أنت أيضا بتركيبها أشتري منك هذا الفرش بشرط أن توصله وبشرط أن تقوم بفرشه فهذا كله صحيح سواء كان شرطين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر لا إشكال في ذلك نعم تفضل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب ولا ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يخطب على خطبة, ولا ولا يخطب على خطبة هي مضمومة هنا لكن هي الصحيح السكون الكسر يخطب لأن يخطب يعني خطبة الجمعة أو الخطبة عموما يخطب يعني المرأة نعم. طب الشيخ لا ناهية هنا هناو نافية. كيف؟ ولا يخطب؟ لا أقصد لا نافية ولا ناهية. ناهية. ناهية. ناهية؟ ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق طلاق أختها لتكف ما في إنائها. نعم. طيب. الكلام على بيع الحاضر للبادي والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه كل هذا سبق الكلام عليه هنا قال ولا يخطب على خطبة أخيه لا يخطب على خطبته هذا رجل تقدم لامرأة فجاء آخر وتقدم هل هذا يمنع بإطلاق لابد أن نجمع بين النصوص يعني فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره وتقول بأنه خطبها أبو معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم فقال لها عن معاوية بأنه صعلو كل مال له وقال لها عن أبي الجهم بأنه ضرب لا يضع العصا أنعتقي فسر بأنه ضرب للنساء وفسر بأنه كثير الأسفار والتنقل فال... و... و... وثم أرشدها أشار عليها بأن تنكح أسامة ابن زيد لاحظ سواء قلنا أن هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أيضا خطبة لها أو لم نقل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله قال كيف يخطبك أبو الجهم ويخطبك أيضا معاوية من الأول وهل كان يعلم ولا ما كان يعلم لأنه لا يخطب على خطبة أخيه واضح فلما نظر بعض أهل العلم إلى هذه النصوص قالوا ذلك إذا وجد القبول والتراكن بحيث أنهم اطمأنوا إليه وقبلوا ذلك فيأتي إنسان آخر ويتقدم فهذا يورث الشحناء والبغضاء ويسبب عداوة بين الناس فهذا لا يجوز وهذا لا إشكال فيه لكن إذا ما كان يؤدي إلى هذا هذا الرجل ما ردوا عليه إلى الآن وجاء آخر وخطب المرأة فهذا لا إشكال فيه يجوز يجوز بل إن بعض أهل العلم قال حتى لو أجابوه لو أجابوه لكنه مقدوح في دينه مثلاً فوجد إنسان آخر تقي صالح يصلح لهذه المرأة قالوا له أن يتقدم لخطبتها طيب بأي اعتبار أنه عام لا يخطب على خطبة أخيه قالوا فسروا الأخ هنا بتفسير غريب قالوا الأخ هناك فاسق وهذا مؤمن فالمقصود بالأخ هو الصالح التقي وكذا لكن الأخوة لا تنتفي أخوة الإيمانية لا تنتفي مع الفسق جيد فعلى كل حال الحديث عام لكن هذا في حال وجود الرضا والقبول لهذا الخاطب وأما إذا كانوا ما ردوا عليه لازلوا يسألون عنه فيجوز لغير لغيره أن يتقدم لهذه المرأة جيد طيب وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة الطلاق أختها لتكفأ ما في إنائها تكفى ما في إنائها يعني أنها كأن الإناء هذا في طعام أو شيء فتأتي وتلقيه تقلبه فهذه المرأة التي تزوجت وجاءت أخرى اشترطت أن تطلق هذه المرأة هو يحصل لها بالعقد تلك المرأة الأولى نفقه وانتفاع بهذا النكاح فكأن تلك تريد أن تقلب عليها تكفى صحتها نعم كأن الحديث يعني شبه هذا بهذا نعم والله تعالى أعلم يكفي هذا كاننا عطلنا عليكم اليوم ولا لا في طاله في طاله طيب عندنا سؤال يقول لقد ذكرت في درس سابق أن عمل فني المختبر من ضمن الأمثلة على المال الخبيث ليس حرام وليس بطيب هل يعني هذا أن يترك فني المختبر عمله إذا كان صاحبه دين ويتمسك بالسنة النبوية ولا يريد أن يكسب مالا خبيثا يعني أنه يريد ماله طيب ونرجو منكم التوضيح لأن الأمر فيه إشكال عندي نظرا لحاجة الأمة لهذا التخصص علما أن الأصل أن كل مسلمين بدون أموالهم تكون طيبة هو ما هو بحرام ما في إشكال هذا وليس ذلك من السحت والأمة تحتاج إلى مثل هذا لكن هل مثل هذا اللي اللي يشتغل بهذه النجاسات مثل الإنسان يشتغل بالتجارة المكاسب تتفاوت فالكسب الحجام ليس بمحرم والأمة تحتاج إلى الحجامين ولا لا فهل بالحجامة الكسب ال ال من الصانع أو التاجر في الجواب لا. يقول مسألة العربون في البيع ما حكمها وهل المشتري يرجع بالعربون إذا أراد فسخ العربون العلماء مختلفون في صحة أخذ هذا العربون إذا ما تمت الصفقة أو العقد والمذهب على الجواز الذين منعوا قالوا كيف يأخذ يستحل مال أخيه من غير مقابل والذين قالوا يأخذ ذلك قالوا لما فوت عليه من المصالح قد يكون انتهى موسم الأجار انتهى موسم رد السلعة عليه وكان بالإمكان أن يبيعها في هذه الفترة أو نحو هذا فيأخذ هذا العربون ولألا يتسهل الناس في البيوع ويتخذون يعني أموال الناس غرضا للتلاعب أو شيء من هذا القبيل، فلا يقدم إلا هو جازم، فقد يحجزها ولا يأخذها، والله تعالى أعلم.